من شرور أنفسنا ومن سيئات حالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صلي وسلم وبارك عليك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما زلنا مع دروسنا في كتاب التنبيهات المختصرة شرح الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة وذكر مؤلف أنواع الشرك بعد أن درسنا التوحيد قال ضد التوحيد الشرك الشرك كما نعلم هو أعظم ضد على الإطلاق للتوحيد على الإطلاق ولا يجتمع معه أبدا لأن الشرك يناقضه ويفسده ويبطله لذلك لا بد من معرفة الشيء وضده نعم بل أيضا لا نعرف نحن حقيقة التوحيد ولا نعرف فضل التوحيد وهمية التوحيد حتى نعرف إيش هو ضده وهو الشرك كما قيل فالضد يظهر حسنه الضد الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء اسحب وبضدها سلام رحمة الله أهلا يا عروس كيف <تصفيق> حالك طيب بخير أهلا أهلا أهلا فضل ما شاء الله. <تصفيق> شفيع أنا شفيع. بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. كيف أن طيب؟ طبعا الحياة طيبة. حمد لله. من أطيب. حمد لله. يعني نعم الحمد لله. إذن الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين أشياء نعم ف... ذكر أنواع الشرك قال ثلاثة أنواع شرك الأكبر وشرك الأصغر وشرك الخفي ثم تكلم عن أنواع الشرك الأكبر وقسم الشرك الأكبر إلى أربعة أنواع شرك الدعاء شرك الدعاء ثم شرك النية والإرادة والقصد، ثم شرك الطاعة، ثم النوع الرابع أو الأخير شرك المحبة. هذه أربعة أنواع من أنواع الشرك الأكبر. ونتدارس اليوم النوع الثاني من أنواع الشرك وهو. قسيم الشرك الأكبر الشرك الأصغر الشرك الأصغر إذن قال النوع الثاني من أنواع الشرك شرك أصغر وهو الرياء والدليل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان النوع الثاني من أنواع الشرك وهو الشرك الأصغر وسمي شركا أصغر لأنه يخالف الشرك الأكبر من أمور منها أنه لا يوجب الخلود في النار كالشرك الأكبر ومنها أنه لا يحبط جميع الأعمال وإنما يحبط العمل الذي قارنه فقط أو ينقص ثواب العمل ومنها أن صاحبه مآله للجنة سواء عذب أم لم يعذب بخلاف الأكبر قال إلا غير ذلك من الفوارق لأن هذا الشرق الأصغر صاحبه لا يخرج من الإسلام هذا الفارق ولا يكفر لا يخرج من الإسلام وأيضا وبالتالي وإن مات ولم يتب من الشرك الأصغر هو إيش لا يخلد في النار إن دخلها إن, إن دخلها لأن هذا عقيده أهل السنة أن ما دون الشرك الأكبر الكفر الأكبر إنما العبد تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه وإن عذبه لا يخلد في النار فما فمآله نهايته أين إن عذب في الجنة هذا بالنسبة للآخرة في الدنيا لا يكفى في الآخرة لا يخلد إذا دخل النار وأيضا في الدنيا من أتى الشرك الأصغر فهذا الشرك هو كبير خطير ليس سهل ليس هينا وإنما يعني قصدي لا نقول أصغر بمعنى بعض الناس يظنوا أن هذا شيء يعني خفيف وما في لا خطير هو من الكبائر بل هو أشد من الشهوات من الذنوب من أعظم الذنوب هذه أنه من أتى الشرك الأصغر يعني لا يبطل جميع عملي لا كما قال هنا لا يحبط جميع الأعمال فقط يبطل ويحبط إيش العمل الذي خارنه فمن تصدق رياء هكذا من تصدق مثلا صلى رياء فقط هذه الصلاة تبطل هذه الصدقة تبطل فقط أما الشرك الأكبر من أتى شركة أكبر جميع هذاك مفسد مصيبة لأن أشركت لا يحبطن عمل كله أما الرياء أو الأصغر لا بنسبة للرياء إنما يحبط العمل الذي قارنه فقط وأيضا في تفصيل إذا كان هو بدأ العمل خالصا لله ثم طرأ عليه الرياء هذا شيء أو هو يقصد الرياء ابتداءا هذا شيء آخر على كل حال فهذه الفوارق بين الشرك الأكبر والشرك لكن كله شرك هو خطير لأن إذا العبد تهاون في الشرك الأصغر وتساهل فشيئاً فشيئاً هذا يجره إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله لذلك على العبد أن ينتبه ويحذر ولا يهول من شأنه وعليه دائما أن يتابع نفسه يراجع نفسه متابع مراجع محاسبة تقولون محاسبة أنتم داري محاسبة ولا محاسبة داري أخبر فالمهم حسبت نفسي يعني طيب أما تعريفه نسبة للشرك الأصغر الذي هنا قصد به الرياء قال هو وهو ما ذكر في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب بعد الشرك الأكبر وأكبر من الكبائر كما قلنا الناس يتهاونون أخواني في أمور الشبهات أو في أمور الشرك الشرك الأصغر تجدهم يعني هو يعظم محرمات التي هي باب الشهوات يعني وظننا أن هذا شيء خطير وكبير وهذا صحيح أيضا لكني نظن هذا أخطر من الشرك الأصغر مثلاً أو الشوهات البدع يعني وليس الأمر كذلك فهو أعظم حتى من الزنا ومن الربا من السرقة يعني هاي الكباير المشهورة نعروفة المحرامات المتفقة تحريمها في جميع الشرائع هذه الأشياء أعظم أخطر أخطر لذلك نحن كما نردد ونؤكد لا بد دائما من الأمر بالتوحيد والتبكيري ووأيش وو والتحذير من ضده دائما وأبدا هذا شيء لا ينفك في الدعوة يعني لا يوجد في الدعوة قل لك نتعلم توحيد أو ندعو التوحيد ثم ننتقل من التوحيد إلى شيء آخر في الدعوة خاصة ثم لا التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره إنما التوحيد ننتقل به إلى غيره ننتقل معه إلى غيره ودايما معك ألا تموتن إلا وأنتم مسلمون فكان آخر كلامه لا إله إلى الله دلة كثيرة حتى الممات حتى الممات إذن هذا نحن نريد للناس النجاة كما قلنا نريد للناس النجاة يا أخواني الدعوة السلفية دعوة مباركة لأنها تريد للناس النجاة لا تريد الناس الهلاك فالذي لا يدعي للتوحيد الصحيح حيث جاء في كتاب السنة عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولا يحذر من ضده وهو الشرك سواء شركا أكبر أو شرك أصغر فهذا لا يدعو الناس إلى النجات، بل هو يدعهم في الهلاك لذلك الدعوة السلفية دعوة نجات وهداية هداية ونجات، إيش الدعوة سياسية إيش الفائدة الناس الآن هؤلاء اللي يبتلوا بهذا يظنون أنهم سياسة الناس هي التي تنجي لا بل السياسة الآن التي هي سياسة نجسة ليس شرعية تحتاج إلى تطهير أصحابه يحتاج أن يطهروا أنفسهم من الشهوات والشبهات يحتاج أن ندعو الناس إلى ما يطهر ما فيهم من النجاسات من الشرك الشرك نجس إذن دعوة الناس إلى التوحيد هي الهداية هي النجاة والتحذير من الشرك وهذه دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا لذلك بعض الناس يقول يا أخي نحن نقتدي بالأنبياء والمرسلين أنتم من قدوتكم نحن نقتدي بمن بالأنبياء والمرسلين وآخرهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما أنتم من قدوتكم؟ عجيب انحراف عجيب يا أخواني بغينا نتأمل نبه الناس على إلى على هذه الأشياء لا نهمل التوحيد لا نهمل التحذير من الشرك دائما النبي صلى الله عليه وسلم سترون هو يخاطب أصحابه هذا يا أخي هذا يكفي كم نحن أنتم تتكلمون و... قالوا ما يكفي ما قال هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم هم, هم من هم في التوحيد والإيمان صحيح ولا لا والعلم رضي الله عنهم وارضاهم هم ما قالوا هذا فلن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم ويحذرهم فما بالكم بأمثالنا إنما في أمثالنا ينبغي نحن يعني نهتم بهذا الأمر مزيد من العناية والاهتمام لأننا دون الصحابة يقينا علما وعملا وإيمانا وتضحية وفهما إذن نحن نريد للناس الهداية والنجاة في الدنيا من الفدعة الشرك والضلال والغواية والفسق وفي الآخرة من, من النيران وهذا لا يكون إلا بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من ضده وهو الشرك. الشرك نعم إذن هذا هو الشرك أصغر قال هو ما ذكره من النصوص في النصوص إنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب بعد الشرك الأكبر وأكبر من الكبائر حتى إن بعض أهل العلم يختار أن من مات على الشرك الأصغر قبل التوبة قبل التوبة منه أنه بد من دخول النار وتعذيبه على قدر شركه كما هو ظاهر الآية إن الله لا يغفر أي شرك به بعضهم قال من مات ولم يتب من شركه لو كان مات على شرك أصغر وماتاه هلابد يعذب فهنا إن الله لا يغفر أي شرك به فهو لا يدخل أي شفي هنا الشرك الأصغر والأكبر بعضها العلم وبعضهم قال أن المراد به الشرك أكبر هذا الراجع لكن هذا أيضا هذا يعني هذه الآية لها دلالة على ذلك حقيقي وهذا قول يعني معتبر له حظ من النظر ها قال لكن إن عذب كما قلنا لا يخون في النار بل مآله إلى الجنة كما هو معتقد هذه السنة والجماعة قال أما تفسير الشيخ رحمه الله الشرك الأصغر بالرياء وفسر الشرك الأصغر بالرياء فالدليل على ذلك حقيقة الرئة هو من الشرك الأصغر أو نقول الرئة شرك أصغر وليس فقط الشرك الأصغر محصور في الرئة لا ولا يوجد أيش شرك أصغر لكن من الشرك الأصغر الرئة نعم مثل ايش شرك اصغر غير الرياء حلو طيب احسنت حلف بغير الله شرك اصغر يعني وهذا ايه يعني منتشر على لسانه الناس امم هو امر خطير وعظيم نعم الدليل على ذلك قال ما رواه الامام احمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذي كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء الحديث صحيح رأيتم يا أخواني أمر خطير أنت كنت في الدنيا تصلي رياءا يعني الرياء أنتم بسهولة مأخوذة من الرؤية <تصفيق> يعني حتى الناس يراه حتى يراك الناس ويثنوا عليك أنت تطلب ذلك أنت تريد هذا تقصد تريد ه ليقال وقد قيل <تصفيق> هذا العياذ بالله كما ترى الله يقول لهم اللي كنتم تراؤهم لقد منهم الأجر والثواب ماشي ماذا يوم القيامه ما في القيام ما الا مالك واحد مالك يوم الدين في الدنيا ممكن تجد ان ممكن تجد ممكن تجد منطق كذا تجد. ممكن في الدنيا أما في الآخرة ما في يلا اذهب <تصفيق> الذي كنت تصلي لأنه من أجل أنه يراك يلا اذهب طبعا هذا تعليق على شيء ما مستحيل لا يمكن هذا يدل على الهلاك والخسارة مثل إذا واحد يعني فقير ما عنده مال أقول لك اذهب خذ منه المال خذ منه مال وقال يعطي ما عنده كيف يعطي صحيح ولا لا ما عنده كيف يعطيك شيئا هو لا يملكه لنفسه فكيف ويملكه لغيره؟ نعم. قال ففي هذا الحديث بيان واضح في تسميته بالرياء الشرك الأصغر يعني. قال هو الشرك الأصغر؟ قال الرياء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على سادات الأولياء سادات الأولياء وهم الصحابة رضي الله عنهم. مع قوة إيمانهم وعلمهم، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره، والله المستعان. هذا هو بعض الناس كما قلنا. تفزلكون ولا يعجبهم اهتمام دعات السنة، آه، بالدعوة إلى التوحيد والتحريم للشرك دائما لما يقول يا يكفي إيش هذا؟ انظروا هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سادات الأولياء والأتقياء والأنقياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما بالكم بأمثالنا الله أكبر عجيب قال أورو ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه فذلك شرك السرائر الله أكبر قلت يا أخواني هذا تصلي فتزين الصلاة أو أنت تصلي لكن عندما أنت رأيت أو انتبهت أن أحدا يشاهدك أو ينظر إليك أو يراك فايش الآن بدأت تحسن وتزين تحسنها هذا, هذا, هذا هو العياذ بالله هذا الرياء شرك السراع هذا لأن هذا شيء بينك وبين ونفسك لكن الله مطلع عليه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما توسوس به نفسه إذا الناس ما علموا منك هذا رب الناس علموا رب الناس علمه سبحانه وتعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما الشرك الأصغر قال ك كيسير الرياء والتصنع للخلق والحليف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك ومالي لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده انتهى المقصود قايتم هذا كله لكن إذا كان يعتقد أن هذا الذي هو يملك النفع والضر والتصرف هذا شرك أكبر يكون أما هذه أقوال كما ترون هذا منتشر بين الناس أعتمد الله عليك منتشر توكل على الله عليك منتشر هذا شرك أصغر هذا شرك أيضا يمكن تقول شرك لفظي لكن تصوب تقول اعتمد على الله ثم لا بأس ثم هذه واو وهذه واو التسويه تقول الله واهدي انت سويت ايش بينه وبين الاعتماد هذا نعم وان انت تقول لفظا لكن لو اعتقدت هذا كفر اكبر او شرك اكبر زي يسموه شر قولي او لفظ ما شاء الله ثم شئت تعرفون الحديث إن يا رزل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني الله ندا غضب النبي صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله وحده قلتم نعم. قال وأما قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد هذا الدليل يعني مرة معنا تذكرون دليل على الشرك الأصغر الآية قال أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء بل ذلك كله لله وحده لا شريك له أوحاه إلي قل إنما أنا بشر أنا عبد الله بشر لا أملك لكم نفعا ولا ضر أنا بشر لا أعلم الغيب أنا بشر لا أزعم وليس لي شيء ونصيب أو حظ من الربوبية أمر التدبير والتصرف والخلق وأيضا ليس لي شيء من أي أمر من أمور أيضا إلهية الأمور العبادة يعني أنا بشر إذا قال بشر يعني مخلوق مخلوق مربوب ما يمكن المربوب يكون خالق أو متصرف في الأمور التي لا يقع للرب وجل في علا وأيضا لا استحقوا العبادة أي نوع من العبادة أن يصرف لي أي نوع من أنواع العبادة يعني بشر لكن أيضا في نفس الوقت أنا يوحى إليه يوحى إليه أنا رسول يعني فهو كما جاء في الحديث أنا عبد الله ورسول وعبد الله ورسول، كما قال على عيسى عليه السلام لا تطروني كما صار عيسى فأقوله إيش عبد الله ورسوله وعبده وبشر مخلوق لكنه في نفس الوقت يوحى إليه ورسوله فهذا عبد رد على أهل الغلو هذا الأفراط اللي يرفعونه فوق مقام البشرية فوق مقام العبودية كما رفعت النصارى عيسى ها؟ ورسول الله رد على المفرصين فهم قال عبد هو مخلوق يعني ليس له أي شيء لا هو رسول هذا رد على المفرطين كاليهود قبحهم الله عندما تكلموا كلموا من للأنبياء نعم وهذا في شبه الذين لا يعظمون السنة ولا ينزلون منزلتها اللائق به في التشريع والاحتجاجي وو هذا في شبه من اليهود الذين يعملون عقولهم في السنة ويجعلون العقل هو حاكم على السنة فلا يقبلون منها إلا ما وافق عقولهم واريدها عقول سليمة صحيحة إنما هي كليلة مريضة هذه مصيبة نعم إذن فمن كان يرجو لقاء ربه قال شيخ الإسلام رحمه الله سيد يعني قال أما اللقاء يرجو لقاء ربه أما اللقاء قال فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة المعاينة اللقاء المعاينة وقالوا لقاء الله إيش يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ طبعا إذا أنت عاينت الله رأيته معاينة رؤى بالعين يعني معاينة يعني أنت فزت الآن بأعظم نعيم أنت في الجنة طبعاً لأن أعظم نعيم في الجنة إيش رؤيته الله سبحانه وتعالى إذا تريد الفوز بالجنان والنظر إلى وجه الرحمن فعليك إيش ماذا عليك تعمل عملا صالحا ولا تشرك بعبادة ربي هذا فليعمل عملا صالحا والعمل الصالح هو الخالص من الرياء ونحوه المقيد بالسنة ولا يشرك بعبادة ربي أحدا وأحدا نكيرة في سياق النهي تعموا هذا هو من هذا النوع من أنواع العموم دلالات على العموم نكرا أحدا ولا يشركوا فأيتم نهي ولا يشرك نهي أحدا نكرة هذه نكرة في سياق النهي تعم كل معبود تعم كل معبود من دون الله سواء كان نبيا مرسل أو ملكا مقربا أوليا أو, أو غير ذلك فلا يجوز أن يدخل في العبادة شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا يصرف شيء منها لغير الله كائنا من كان لأن العبادة حقه تعالى ولا تنبغي إلا له وحده لا شريك له أيتم حتى للأنبياء والملائكة المرسلين والمقربين شرك لا يجوز فماذا لكم من هم دونهم من الأولياء والصالحين فمن باب أولى أن قال أحدا لا يشرك بعدادة ربي أحدا نعم وهذان كما نعلم شرطاء قبول العمل شرطاء قبول العمل كما ترون يعمل عملا صالحا ها؟ Amal salih, ولا يشرك بعبادة ربي. Amal salih akan muafak di Sunnah, ولا يشرك بعبادة ربي. Ahae aje, Ikhlas, kuni Allah sahaja. Kama kata Allah. Nah, ayat, mana, Lelih Cipta Mauta dan Hayat, Lelih Beluakum, ayukum, Ahsan تضيف <تصفيق> بنعيار ما قالوا ما أحسنه هذا خلاصه وأصوبه هذا هو أحسنه فليس الحسن بالكثرة ليس الحسن حسن بالكمية بكثرة إنما الحسن في إيش يعني يكون خالصا صوابا صوابا موافقا للسنة خالصا من الرياء يعني لله وحده هذا هو قال وقد فسرت هذه الآية بالرياء في قوله ولا يشرك بعبادة ربي أحدا كما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ثم أورد الحديث في الشرك الأصغر والرياء ونحو ذلك نعم هذا مشهور المعروف عند أهل العلم إنهم يفسرون هذه ولا يشرك بعبادة ربي أحدا والرياء إذا كان الرياء في العمل الصالح حتى لو كان موافق لهدي النبي يعني في الأداء في الحركات في الهيئة في الصورة لكنه من الداخل فيه رياء خربانا والعكس إذا كان أيضا هو من يعني في الداخل هو جيد لله ومخلص لكنه ايش مخالف لهذه النبيسه ايضا لا يقبل لا بد من الايه اثنين مع بعض توامان لا من فكاني نعم الاخلاص والصواب الصواب والاخلاص قال لكن الآية كما تقدم متضمن النهي عن الشرك كله كبيره وصغيره قليله وكثير نعم هذا لا يمنع أن نستذل بالآية بالشرك الأكبر أيضا فهي لا شك متضمن للنهي عن الشرك كله كبيره وصغيره قليله وكثيره نعم هذا الراجع <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه هذا حديث قدسي كما ترون أنا أغنى شركائي عن الشرك الله ليس بحاجة إلى عملنا الله غني من العالمين فعبادتنا لا تنفعه وذنوبنا ومعاصينا لا تضره إنما الذي ينفع ويضر من أن عبد نفسه هو الذي الله يحب لك أن تقتل عب لك الإداية ورحمن الرحيم لكن العبد عجيب سيده وخالقه ومالكه والذي أعطاه كل نعمة هو فيها وأعطاه يدعوه لذلك ويطلب منه والعبد معرض هذا عجيب سبحان الله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه يلا كما جاء في الحديث المرة معنا اذهبوا للذين كنتم تراؤون في الدنيا يلا خذوا من هناك هل تجدون عندهم الجزاء طبعا من تركه الله هلك هذا وعيد شديد تركته وشركه نعم كذلك وهو معي مع الشركة مع الشركة هلك هو هو الشرك يعني هذا الدلالة تدل على هذا وعيد شديد أعظم أخواني لأن الله في يوم قيامها قلنا ملك واحد هناك ما في ملوك الأمر يوم إلي لله الملك في فقط هناك فإذا تركك تهلك يضى أذهب إلى شركة وأذهب إلى من كنت ترائهم أذهب عنده فضل الجزاء ما في ما يمكن يعني أنت ضائع أنت هالك صعيد جديد صلى الله عليه وآله فالله سبحانه لا يقبل إلا العمل الخالي له وحده لا شريك له بكمال غناه جل وعلا كما قلنا ليس بحاجة فنيع العالمين وكل أحد بحاجة إليه دائما وأبدا دائما وأبدا سبحان الله تعالى وأما تفصيل الرياء والعمل غير الله فقد ذكره العلماء والشراح الحديث في مصنفاتهم ولكن نذكر شيئا من ذلك هذا الذي كنا بدأنا وينقل الآن كلام الحافظ ابن رجب وله كلام جميل تفصيل جيد في جامع العلوم والحكم الرجل الحمد لله الله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم وهذا الكتاب كما تعلمون شرح فيه الأربعين النووية بل هو زاد عليه زاد عشرة عرفنا. أصلّرت الآن كم <تصفيق> <سنة> <تصفيق> هي أصلّي 240 يعني 50 أكثر من 50 هذا وشرها في شرح هو من يعني من أجمل الشروح طيقت الأربعين النووية مع الحديث التي زادها رحمه الله وهو إمام الحديث وهو أيضا على عقيدة السلف من رجب تبع السلف معظم لهم حمه الله وكتاب هذا جدير نقرأ منه أن ندرسه لأن حديث هذه أهم حديث اختيار من إمامين إمام النووي الإمام هي أهم حديث في السنة جامع جامعات نحن نقدر فحصناها فهمناها أحطنا بأشياء كثيرة من الدين هذا جدير أن نحن رأونا فهمهم ندرس في بيوتنا إخواننا وهكذا هذا أول ما يدرس في الحديث أربعين نوية حفظ بعدها إيش أو معها مثلا يطلب حفظ حديث ثم تشرح لهم الحديث يحفظ حديث وتشرح لهم تيفهم قال رحمه الله قال واعلم أن العمل لغير الله أقسام فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين رياء خالص لا يوجد فيه أي من أنواع أيش أي ولو نقطة من, أيش من الإخلاص كما قال تعالى عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا وساء لا يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا لذلك كانوا في الصلوات الليليه لا ياتون لان قصدهم من الحضور ايش يراءون الناس وفي الليل ما يرى فما ياتي نعم انت نعم لا اول الان يوجد اضواء وانوار تكشفه لا <تصفيق> <عش> بعضهم لا يأتي للفجر للعشاء قص الفجر أثقل شيء على المنافقين صلاة عشاء والفجر فجر أشد شيء قيام من نوم وأيضا بالنسبة لذاك الوقت ظلام لا يرون وهم جاءوا للروية ما حد يراهم إذا نشفايدة هذا هذا الحل منافق. ينبغي المسلم والله يا إخواني يعني أن يدرأ بنفسه عن يتشبه بهؤلاء ينبغي أكثر ما نحرص على الصلاة العشاء والفجر خاصة الفجر. الفجر. وترى أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء إذاً ترى أن يكون رياً محضًا. كحال المنافقين وتارة يكون فيه مشاركة اختلط الإخلاص مع الرياء والرياء مع لكن هذه المشاركة من أين بدأت قال فإن شاركه من أصله من الأصل فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ أجرة الأجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكله وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف مجرد وسوسة خاطر أنت الأصل خالص مع من أول الله طبعا. ثم أخواني لكن جاءتك الوسوسة شيطاني وسوسة وأنت تدفع ما تقوله أهله سهلات فضل أنت إيس ودافع ويأتي أن تدفع هذا ما في شيء ليس عليك شيء فلذا أمر المحمود أنك تدفعه وتمنع له من الدخول ما تعطيه تأشيرة ولا إقامة ولا تفتح له الباب وإنما تطرده أنه تعطيه خروج بلا عودة يلا قلع اذهب الوسواس الخناس وإن استرسل معه الآن بدأ يقر هذا النوع آخر استرسل معه إيش يعني يعني يقبل شيئا في الشيئ. فهل يحبط عمله أم لا فيجاز على أصل نياته قال في ذلك اختلاف بين العلاء من السلف فبعض العلماء يبطله بالكليه إذا استرسل وقبل وبعضهم يقول إن استرسل معه فله أجر إخلاصه وعليه وزر الرياء يعني ربما هو مثلا نصف رياء ونصف خالصا لله فقالوا هذا له أجر الإخلاص وعليه وزر الرياء يعني يجزأ هكذا رأيتهم هم جعلوه كتلة واحدة مفهم كتلة واحدة كتلة واحدة وإنما يجزأ وأما إذا قال عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب الممين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته لم يضره ذلك نعم فأيتم أما إذا هو عمله خالص لله لكن وجد ثناء الناس ومدح الناس له فيما يقوم به من أعمال صالحة فهذا ليس له أو ليس عليه شيء بل هذا من فضل الله عليه لكن هو لا يسعى إلى ذلك انتبه ولا يطلبه ولا يقصده إنما حصل من الناس اتفاقا من غير قصد منهم هذا كما سيأتي في الحديث تلك عاجل بش بشراء المؤمن وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير يعمل عمل لمن لله ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرا المؤمن خرجه مسلم انتهى ملخص من ملخصا من كتاب العلوم جامع العلوم والحكم نعم تسره حسناته المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم وتسؤه سيئاته هو المؤمن لكن إذا ينتبه أيضا لا يفرح فرحا يؤدي به للعجب هذا خطير يؤدي بعدك إلى كبر مصيبة ذلك جاء عن بعض السلف قال الآن أنام عن صلاة الليل حب إلي من أن أقوم الليل كله كيف هذا؟ كيف؟ طبعا هذا حالة يعني ليس دائما يعني كيف؟ قال لن أنا أمر عن صلاة الليل لكن أقوم وأنا ندمان على ما فاتني متحسر مستغفر كذا لأن شيء فاته هذا خير من أن يقوم ويأتي العجل يا يصلي الليل او يصول. ياتي العبد ياتي في الشركه في العمل الحمد لله اليوم انا يعني ما شاء الله الله اكرمني الحمد لله ماذا هكذا بعضهم يعني. ماذا سيسالك صاحبك ماذا تقول الحمد لله اليوم يعني ما شاء الله ساعه ونص ساعتين انا في قيام الليل ان شاء الله مقبول شوف الشيطان أيمتوم يا أخواني هذا ما ليس الأمر كذلك أو يحتقر الناس يتكبر هذا عجب أن هو فعل شيء أو يحتكر يحتقر الناس يتكبر عينه لا ما يصليون ما يفعلون كذا أنا أصعد هذا عجب وكبر كبر في اليا ينبرغ أفضل هذه الصلاة في الليل أو الصيام النافل أو الأعمال ينبغي تزييل لعب التواضع وإخبات لله نستاذي يعني على الفتن من أناطر الشرك أي فتن حسب فيه فتن في ال... يكون ممكن هذا كذا ممكن هذا كذا إذا كانت في الدين نعم حسب حسب النوع يعني حسب ال... يعني حسب النوع الفتن ما هي هذا هو. حتى نعرف هي شرك أم لا نعم يخواني هذا الآن نوع ال... الثاني من أنواع الشرك وهو الشرك ال... الأصغر شرك الرياء الذي هو... هو جعله الرياء وقلنا هو نوع من أنواع الشرك الأصغر هذا الرياء محضر شيء هذا خالص يا هو لا مفقين خلص يعني هو ما في عنده شيء لله أبدا أصلا ولا لا يعني باطنه كما نعلمه ويأتي يعني فقط الرياء وإذا جاء قام سالك ذلك الذي يقوم للعبادة للواجب، هكذا بكسل مع الرياء هذا في يتشبه بالمنافقين. فقط ليس محظاً مثلا إذا كان كما قال من أصلي ذكره هنا صحيح. <تصفيق> نعم. وقصدوا الناس المرور إليه حتى يتعلمون منه. نعم. إذا ما كان باب التعليم ممكن لكن يخشى يخش عليه يعني. ليس ليقال هو لا يزين إنما هو يصلي ليراه وهو ليتعلم منه ولا يزين. <تصفيق> ويحسن ويطيل ويجمل وما شاء الله لا باب التعليم ما في شيء لكن لا يزين لأنه إنما يعلم بفرق بين يحسن وبين يعلم أنت تعلم الناس لكن لا تزين وتحسن صلاتك لأنك تع أمامهم وإذا خلوت وأنت يعني أنتم إذا أردت تعرف نفسك الميزان قال العلماء الميزان في ذلك أنك إذا صليت خلوت نفسك صلاتك كما تصلي أمام الناس مم. هذا الميزان بعض الناس تجده يصلي في المسجد إذا أمام الناس ما شاء الله يعني تعرفون يقرأ بتأني ركوع سجود لكن إذا صلى وحده لم يره أحد يصبح من جماعة إكس <تصفيق> جميع سريع يركب القطار إلى المطار هذا. يا رجل. سريع. اللهم رحيم الحمد لله رب العالمين رح. هذه الجهرية مالكية ومن دين ولا الله لين آمين. واحد الله صملا. الله والله والله. أما إذا ظل مع الناس خاص إذا كان إمام وفي الجهرية. ما شاء الله. يريد يعني. طويل. يتغنى. ويطيل وكذا هذا إذا ما كان بدأ يتباكى <تصفيق> أين كان هذا عندما كنت وحدك؟ <تصفيق> سيدان أنت فيك شيء الذي يتعمد هذا من النفاق لا شك يا أخوة انتبه هذا من النفاق الذي يصلي وحده الذي يصلي أمام الناس أحسن من الصلاة وحده هذا من النفاق وكلهم بحسبي هذا شيء نسبي لا أنت الله يراك أنت صلّي لي من. ينبغى بالعكس يا إخواني ينبغي العبد إذا خلى أن يحسن ويحسن الصلاة أكثر مما لو يراه. لكن نقول لا خلي استواء. سوا سوا سما سما سوا سوا سما سما سوا سوا سيم سيم قريب من بعضه. ما في بأس أمام الناس. تصبح ما شاء الله زاهد عابد وإذا خلوت وحدك تصبح يا رب الله صلي نقر الديك <تصفيق> طبيب أنبغي نعلم الناس هذا الشيء أظن أخواني الشيخ كثب من يفسن الصلاة لشعوره بمسؤولية الإمام يعني هو إمام أحيانا أن يكون إمامه. ف... لكن ليس لي لي لي لي لي لي لي لي لإثناء الناس ومدح الناس ليس يزين لهم حتى يقال ما شاء الله هذا إمام يعني <تصفيق> لا يعني هو يشعر بمسؤولية حتى الناس يشعرون في الثناء لكن ليس لكسب لي إثناء الناس ليس لكسب لي ليس هو يقصد من ذلك أي شيء الثناء والمدح و النفس إذا هي لأن النفس يتتطلع تطلب هذا الشيء ثم بيندفع مصارع مصارع كما قلنا مدافع سرعة بس أنا يخشى على نفسي أن تغلبه نفسه <تصفيق> <تصفيق> لقد <تصفيق> كلام أن أنامه الليل صرات الليلة أحبه الليل أن صرات الليلة, الليلة أي بعض السبب هذا, هذا بعض السبب السؤال للصلاة للنبي هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع روحه إلى لسده وابن السلام؟ صح نعم ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي. يعني هذا غيب تبي أنت لا تقيسه على هذا في عالم البرزخ فلا تقيسه على عالم الدنيا. هذا غيب تسلم تؤمن به كما جاء كلامه غيب. نعم. هذا لباب انا للناس للناس للناس هذا يا الحقوق لا المدح في الوجه لا ينبغي لا تمدحوا في وجه هنا lain Mdep, ya ni, kema jahf, wayaqsam al zahroh. Dalam itu jahf di hadis, ahthu fi wujohi al mada'pina tura, fi kathir. Illa jika kana banga ilmu alam, illa jika kana di majlis li ipaqi hakim wa أو مصلحته لكن من غير أن يعني إذا أمن المفسدة على الممدوح هذا في الوجه أما إذا كان في غير الوجه فإذا كان هناك حاجة وداعي ما في بس من غير من وراء الظاهرة ليس في الوجه في غيابه بدل أن نغتابه يعني نذكر مثلا ما فيه مستفال حسنا بل هذا جيد لو نعلم أنفسنا هذا بدل الغيبة لأن نحن ما شاء الله عندنا رغبة وإقبال وإخلاص في الغيبة <تس Robotic> صحيح <تصفيق> <تصفيق> <متهم> <تصفيق> الكلام فيه لكن ليتا عندنا هكذا للأسف <تصفيق> أنا أيضاً أنصح هذا خاصة إذا رأيت ناس أنت يغتابون فأنت تستطيع أن تحول عرفت تحوله غير أينه بدل ما تكون يعني هي قناة الغيب أجعلها أنت قناة الثناء لأنك أنت بهذا تغير المنكر هذا صحيح ولا لأ وأيضاً كلام طبعا تذكر الرجل بما فيه أيضا من غير غلو ولا نفاق أيضا فإذا أحد يتكلم على مثلا بعض الدعاة في غيبة فأنت تذكر من حسناتي أتزال الله خير مرة والله سمعنا بطريقة في محاضرة له جميلة تكلم عن اتباع السلف مثلا وكان ما شاء الله أسلوبه طريقة يعني حتى إيش تغير عرف يا أخي زال الله خير وهكذا زال الله خير يعني أهجهود كذا يعني هكذا بحيث أنك ولا مشارك ونزيد غيبة غيبة هنا والنعم نعم صحيح وهاكذا بالأسف هذا هذا هذا يتأمل الناس للأسف إلى ما راح نعم تفضلوا إذا عندكم شيء فيكم هذا اليوم كيف يقوم الموازنة موازنة ماش شوفي <تصفيق> شوف الموازنة مش راب جاي عن خدمة ذاتية تفتسع صوبيس ماذا تقسك <أقصدق> تقس الموازنة <تصفيق> <تصفيق> شوف الموازنة إذا كانوا يقصدون يعني يطلق ويراد به الذين يدعون إليه ذكر الحسنات والسيئات ذكر الحسنات فقالوا نوازن بين الحسنات والسيئات هذا خصدهم حسنات جيب شيء يا ابن سوي الشاي لي أيضا الحسنات والسيئات هذا معناه يوازن بينهم طبعا يعني هذا الشيء فيه معنى حق وفي معنى باطل أشوف فليس كل من دعا إلى فقه الموازنات كل كلام ممكن باطل يعني نرى وليس كل من أنكر أيضا هو إنكاره باطل لا نرى لا بد منعيش بالاستفسال بالتفصيل والحقيقة التفصيل هو الذي يزيل المشاكل باختصار إذا كان هذه ذكر الحسنات أو الموازنات بيسموه كما قلنا يعني في مقام الرد والإنكار هذا باطل في مقام الرد ما يفهم إخواني مقام الرد والإنكار هذا باطل فلا يلزل لا يجب بل ولا يستحب أنه كلما أردنا أن نقوم أن نرد على أحد وأن ننكر عليه شيء نذكر حسناته هذا باطل فهمتم فأنا عندي لا تفضلين فهذا لا عندي, عندي هذا لا ليس صحيح هذا باطل في اللي مز... يقول فق يقصد فق موازنات هذه هذا نقول باطل وهذا معروف من الأدلة النبوية النبي صار كم من يرد أو يبين ينكر ولا يبين إيش ولا يذكر حسنات الش هذا معروف يعني أخذ الحديث بيس أخذ عشيرة النبي ما بين ما عندهم حسنات وهو مسلم ثم أخذ حديث الافتراق قال كلها في النار صاحب ولا لا هذا مقام الانكار والرد والتحذير معنى هؤلاء مسلمون كما يقول شيخ الإسلام هذا بالإجماع إجماع الصحابة إنه لا ليس كفارا هذا التريق أمتي أي أمة الإجابة فهما ذكر حسناته المقام تحذير. أنت إذا أردت أن ترد على أحد، أن تنكره، أن تحذره، لا يجب ولا يلزمك كي يشذكر ذكر حسنات. أما في مقام التقييم، أعرف التقييم؟ يعني تبين ما له وما عليه. أفهمت؟ أنت تقوم و تريد تعرف تقيمه أو تقومه على خلاف فهنا أود تذكر إيش؟ حسناته و سيئاته أو في مقام التاريخ كما في الذهبي بعضهم يستجل في الذهبي يا أخي الذهبي هنا يذكر تاريخ ما يمكن يسكت شيء و شيء أهمتم؟ وأيضاً أنا مرة سمعت من أحد الأخوة تعجب من أخواننا كان هو يرد على الذين ينكرون يعني فقه الموازنات مطلقة يقول هؤلاء ما عندهم إلا جرح وجرح ما عندهم جرح وتعديل <تصفيق> ماذا سمعتم هذا وأنا حقيقة تعجبت منهم يعني كلامه حقيقة ما كان طيباً لأن مسألة الجرح والتعديل هذا في باب الرواة شيء آخر هام ناس يخلطون الآن الكلام في الرواة شيء آخر في باب الرواية يختلف في باب اللي هؤلاء ينبغي يفرق وإلا نقع في الخلط في الخلط أفهمتم؟ في باب الرواية طبعاً لابد هذا معروف يا أخوان باب الرواية أما في غيره في مقام هذا الردود و... ما يحتاج. من قال هذا يحتاج هذه أمتنا وعلمانا يردون على أهل البدع وحتى يردون على بعضهم في أشياء فقهية وأشياء لكن ما أحد منهم يعني والله لابد يذكر حسنات ثم إذا نفرق إيش بين مقام الرد والانتار والتحذير، هذا ما فيه ذكر حسنات. هذا الأصل. ممكن أحيانًا يكون في مصلحة ذكر حسن شيء لي، هذا شيء آخر، لكن أصل لا. أما في مقام التقييم والتاريخ اللي ذكر تاريخه كله يعني ذكر ما له وما عليه. تريد أن تقوي ترى هو؟ هذا لا بد من ذكري هذا يكون من الظلم والإجحاب أن تستر حسناته وأن تتركها وأن تذكر فقط سيئاً هذا اللي ترونه هو في في السيار وفي الكتب هذا تاريخ أنا بتذكر كل شيء <تصفيق> لا أما عندما يرد نرد على أحد من أهل البدع أو تلبس ببدعة وعلى أهل الفسق أو تلبس بفسق ما يلزم نذكر والله لا بد أن نذكر الحسن هذا غير صحيح يعني هذا بالتفصيل وأيضا لا ندخل مسئلة الرواة الحديث فباب الرواية هذا شيء آخر باب الرواية نسلق طريق أهل الحديث وأيضاً لا نعامل كل الناس كالرواة كما قلنا نرجع بهذا التأصيل والتفصيل أظن الأمر يصبح إيش؟ فيه اعتدال له. وهذا اللي عليه علماءنا قديماً محديثة نعم واضح ثم يعني أنا أخبركم بشيء أيضا بيني بينكم ها تخبروا أحد هؤلاء الذين لا لا أترك هذا ليس لعلى هؤلاء الذين ينكرون الذين يقولون أن هؤلاء ي...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 فق الموزنات فق هم لا يبينون أيضا حسناتهم إذا هم أيضا وقعوا صحيح ولا فهمتم علي؟ لا لا هذا المسألة حتى عمليا ومنطقيا ليس كل ما ترد على أحد لبو تذكر حسناته هذا ليس صحيح هم واقعون إذا في هذا هم لا يشعرون أو يشعرون هذا كله يا أخي غياب العلم وغياب الغياب العلم وغياب اتباع العلماء وأيضا بسبب العصر اللي يتكلمون في هذا ما يتكلمون بعلم بشكل خاصة الذين يؤيدون فهم الموازنات مطلقا مطلقا الذي لا يفصل هذا ما عنده علم صحي هذا قوي العلم الصحيح، الخواني الذي فيه تفصيل تفصيل وتفصيل أو تجد لا يسمع كلام العلماء في هذه القضية لماذا؟ لأنه متعصب لشيخه وخلص متعصب لأستاذ لشيخ خلاص هو معه في كل شيء وهذا ليس من الدعوة السلفية في شيء هذه أشياء ليست من السلفية حقيقة نحن الدعوة السلفية لها علماؤها أي إمتها السلفية هي أميز ما فيها علماء وأمته هم الرؤوس ويم يجب علينا ليس اختياراً ويجب علينا أن نكون وراء العلماء وامتنا لا نذهب وراء الدعات ولا بعلم أيضاً نحن نكون وراء مثلاً الشيخ الألبين رحمه الله فصل له تفصيل هكذا سؤلة أنا هذا اختصرت لكم بها الشيخ أيضاً هذا شيء خلي ليس جديد من أيام الشيخين هم بيّنوا فيه. هكذا الشيخ ناصر له شريط كامل تقريبا فيها موجود كنت قد في إسلام وين موجود كلام الشيخ واضح بتأسيري علمي. ينبغي خلاص أنت تجيب كلام الألباني خلاص تدعي في أسأل تقول أستاذ فلان أستاذ فلان وإذا لماذا نقول شيخنا وإمامنا ومبرئيش تقف كلام خلاص للطرفين هشف لك لا امام انتهى لكن الاسر نحن لا نخضع <تصفيق> مسألة فيه هوى فيه هوى <تصفيق> انك اذا انت سلفي اذا اختلف سلفياني ولم يعني في امور شرعية ولم يتفق على شيء انت فيه هوى فيه شيطان حقيقة احنا يمكن كيف انت سلفي وانا سلفي لا نتفق على شيء أي ولاء؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. يعني نعم. فيها صار هو وشيطان نعم. نعم. هذا نعم. هكذا لماذا نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نحن ما استطعنا نعم. يقنع نعم. نرجع نعم. وهم تكلموا في هذا لماذا لا نجعل كلامه هو الفيصل والحاكم بيننا ونقتدي به وع ذلك الذي يخالف نحذر منه هكذا ينبغي أما هذا يتكلم على هذا وهذا يرد على هذا وهذا يرد على الرد وعلى رد الرد وهكذا نشغل أنفسنا بالردود على بعضنا ونهمل العلم ونشغل الناس من حولنا في هذه القضايا والناس هم لا يحتاجون إلى هذه العامة العامة يحتاجون تعليم. لعلم، لا تربية، تجود يتكلم في قضية ما عنده تقوى أو عنده جهل، أو عنده قلة أدب لسانه طويل على أهل العلم، أو أو ما عنده تربية، يسارع في اتهام الآخرين وهكذا هذا ما يجوز هذا ليس من هج الصلفة. انظر إلى إمتنا الكبار هم قدوتنا ما عندهم هذه الأشياء سبحان الله ما عندهم اختلفوا فيما بينهم في قضايا صحيح ولا لا لكن هل رأينا جرى بينهم هذه أشياء أبدا سبحان الله هنا في شيء في خلل تجعل لما يبتعد عن التعصب يبتعد عن الهوى هذا النفس نتقي الله نتقي في الأتباع هذه أكبر اللي لقول تفريق السلفيين والله هذه من الكبائر أن أحلف بالله العظيم أن هذا من أكبر الكبائر تفريقهم أسكت وعلى الأقل هذه قضية مثلاً نحن اختلفنا فيها وما اتفقنا على شيء لكن الكلام فيها سيترتب عنه مفاسد إيش كثيرة منها أكبرها أخطرها إيش تفريق تفريق القلوب اختلاف القلوب هل ها نزيد الكلام ليس من ليس منهج السلفية والأعلام لا نعرفك كالأعلامنا نحن عندنا إما نقتدي به قديما وحديدا ما رأينا أهما الله المستعان. الآن شيء مشكلة عنا في السابق في شيخ الباني وفي شيخ الباس والآن ما في <تصفيق> أحد أبلجها لا لا <تصفيق> لا لا لا الآن لا شك ذهاب العلماء بالعلماء مصيبة وهذا الآن ظهر هذا بموت الكبار كالثلاثة بن رسمين وبن داز والألباني الله لا شك الراين كيفه لكن علمهم موجود غابت أشخاصهم لكن علمهم يعني هذه مسألة الموازنة تتكلم فيها العلماء الشيخ الشيخ علماء شيخ ناصر وحتى الشيخ مبارك على ما أذكر لكن شيخ ناصر فصل وتكلم فيه خلاص دي مثلاً الآن واحد منكم ينبغي يا أخواني يكون يعني يدعي يدعو يدعو إلى الخير إلى التآلف يخرج الشريط ويترجمه قلت تعالوا إلى كلمتين سواه تعالوا إلى عمتنا علماءنا انظر ماذا يقولون ويجب طاعتهم هنا وخاصة في هذا النزاع نخرج هذا نفرقه سهل ليس ونترجمه ونوزعه نكون دعاة خير يفعلوا هذا يعني ان افعل شيء يؤلف القلوب يجمع لا يفرق ويزيد الفرقة كما يفعل البعض للاسف شغلنا الناس بهذه الأشياء شغلناهم عن طلب العلم عن التحور شغلنا بانفسنا دي والله مصيبه والله استاذ هو انا كتبت شيء ما هذا من المسأة أو مشكلات السائلين يعني السائلين إلى هؤلاء لهم دور كبير في الإفساد <تصفيق> <تصفيق> أنا أعرف لا أريد يسمي الآن يوجد بعض البلاد هؤلاء بدأت الفتاة من هؤلاء يعطين إنس هم يفسدون لكن ينبغي أيضا أن الأستاذ يكون ذكيا هل يمتون بأخواني؟ أو الشيخ أو يعني داعي الذي يسأل ينبغي يكون فطنا عرفنا ينبغي ألا يعطي هذا السائل ما يريد إنما ينبغي يؤدبه أو يوجهه عرفتم؟ يعني دي يسأل هذه الأشياء يقولوا تعال أنت ماذا حافظ أربعين نووية <تصفيق> سكوا هكذا صحيح أو لا يحتاجون هكذا أو أعطيه مسألة أجيبني يقولوا تعال ماذا وإذا بتعلم أولك بس هكذا أما أن الأستاذ يجيب ويفصل وأذاك يفرح هذا غلط هذا يعطي يعني هذا ما أحسن التصرف يكون عندك حكمة أحيانا السؤال يترتب عليه مفسدة الجواب يعني وهذا ما سأل خالص لوجهنا الله في شيء نريد لا تجيبه أو على الأقل إما أقول أدبه أو توجهه تعرف التوجيه توجه ترشده جاء رجل إلى النبي صاصر قال متى الساعة هذا أسلوب نبوي ليلنا قلنا أيضا نحن هذا فكيف لا ترتب عليه مفسدا قال متى الساعة فقال النبي النبي صاصر وجهه شف توجيه نبوي جميل قال ماذا عددت لها؟ نفس الشيء هذا نقول له أنت ماذا عندك علم تعلم تعال اجلس اجلس قرآن شو منها يحسن القرآن قلوا افتقر علي صبحة صحيح جرب هؤلاء يجربوا عن يسكتون سيسكتون وهذا قلوا أشغل نفسك بالعلم أو نقول له قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك لا نفتح المجال لهؤلاء له نحن نستطيع نسلع... إذا ما استطعنا أن نغلق الباب مئة في المئة لكن نستطيع نكفر نتكلم بالكلام الذي يجمع لا يفرق. طبعا كلام شرعي لا أقصد يعني فيه سلام عليكم كما أخواني نتكلم بما يبعد الشيطان ليس بما يجعله يقيم بيننا إقامة دائمة وهكذا فاللم على العامة يحتاجون إلى علم إلى تربية إلى توعية إلى أصلاح في أخلاقهم وننشغل بهذا هذه مشكلة ولكن ليس منهج السلف هؤلاء علماء ما كانوا هكذا سؤالان سؤالان <تكلمات> يا عمره يا شيخ عندي نصيحه انا دي فرست تايم اول مره عندي النصيحه العمره رحله طيبه مباركه تعمر فيها يعني أعمالك وعمرك أيضا من الأعمال الصالحة وخاصة المرة الأولى وخاصة إذا كان معك صحبة طيبة على السنة لذلك أنا أرى أنه الذي يذهب إلى العمرة أو للحج مثلا خاصة وبشكل عام السفر لكن على وجه الأخص العمرة أو الحج علي أن يختار صحبة صالحة طيبة على السنة لأن هذا يعني يجعله يرتاح من جميع الأمور حتى التعامل في السفر لأن السفر قطعة من العذاب لا وفي السفر من التحمل والصبر تعرفون إذا كان عندك ناس يعني طيبين وصالحين تستريح أما إذا عندك ناس عاديين أو كذا ربما يحصل إلى مشاكل حتى أنا رأيت أشياء كثيرة حتى يختلفون على الأكل. واحد يقول أنا أريد ناسي ليما. هذا يقول لا أريد ناسي جورين. ليما وجورين جورين وليما ذهبت <تصحيح> <دهبط> الأمور. <تصحيح> يعني يختلفون في أشياء. ترسيب للأسف. ترسيب هذا ليس من الفق ليس من الفقه ليس من الحكمة وليس في. هذا فهذا هو اختيار الصحبة أوله. الطيبة الصالحة التي تعينك تذكرك تدلك ترشدك تعلمك رفت يا أخي نعم وطبعا قبل ذكرنا أهم مرة معنا شرطي القبول الإخلاص تقول أنت عمرتك ذاهبة إيش ليس كما يفعل بعضنا سيذهب للحج حتى يرجع يقال له حاج عندكم ايش يقولون حاج ولا ايش حاج بس <تصفيق> واذا احد يعني اذا ما نودي بالحج يغضب يعني <تصفيق> بعضهم انت ما تعرف انا ذهبت للحج انت هؤلاء عاملهم بطريقة جيدة ونافعة. تقول له لا أريد صل ناديك يا مصلح لأن الصلاة أهم من الحج. قالوا له صلاة الحمد لله. قالوا يا مصلح كيف علو؟ سيغضب لماذا غضب؟ أليس الصلاة أهم؟ يعني فالقصد الإخلاص تذهب فعلا تهيئ نفسك. وقتنا والفرغ نكتذهب هكذا عرفتي أخي يكون هذا خالي صموجه الله أب يعني أقصد بذلك وإلى رضا الله إلى ثواب الله إلى فضل هكذا هذا بلي ذنوبي ذنوب يعني العمر العمر كفار لما تعرفت غسل الذنوب خطايا لف عن درجات عرفت مثلا مثلاً المسجد الحرام يصلي فيه سياح المسجد النبوي يصلي فيه هكذا يسأل السياحة بعضهم يقول لا والله جالان جالان شريفك ها أما مسكين هذا جالان جالان تضيع عليك الجوالان يضيع الجوالان تجي هذه لا يعني ما تذهب يعني سفر طاعد أنا لأنك بهذه النية إخواني إذا استحضرت يصبح والله أي شيء تقوم به تؤجر عليه أي شيء خاصة سفر فيه تعب فيه شاقة فيه صرف حتى تصرف رينجت سنت تؤجره بهذه النية <تصفيق> عرف أي شيء تقوم به من عمل في هذه الرحلة تؤجر عليه جميل جدا جميل ده. تحصل على أجر كبير يعني صحيح ولا؟ هكذا خلاص خلاص ربح وأيضا المتابعة يكون لابد أنت قبل أن تذهب تقرأ، نحن عندنا هنا تريد العمرة وهذا بالإنجليزي موجود شخص آه ممتاز، هذا جيد هذا حق من حق الشيخ ناس ممكن أخذ منه أيضا هذا طويل، أنا عندي مختصر هنا لا بأس جيد إذا كان حسب السنة، المهم أي كتاب حسب السنة أي كتاب نحن نعطيك واحد هدية لا تخاف ليس لما لا <تصفيق> حتى نجد أجر معك <تصفيق> عرفت إذن للإخلاص وعيش التابع والصحبة الطيبة كما قلنا وأيضا أنت إذا تحاول إذا عليك مظالم أي شيء هنا تحاول أن تتحلل منه من أهلها من أصحابي عرفت إذا أنت شعرت أنك ظلمت أحده من إخوانك من أخريباك من جيرانك من زملائك في العمل مثلاً إنسان يحصل اختلف تقول يا أخي أنا ذاهب ربما لا أرجع سأقول لا سامحني تسامح هذا وهذا طيب عرفت يا أخي إلى أبويك أبويك أحياء هي طب الدعاء والرضا يسامحوني وكذا هكذا جميل هذا وااا إذا لك عليك دين على الأقل مثلا يعني طبعا لا يجب الاستئذان لكن تخبر ترى يا أخي أنا ذا جزاك الله خير يعني هو يفرح صحيح فهذا شيء جي جيد إذا فعلناه قبل السفر والصحبة وأيضا في هناك دائما أنا أنصحكم أنشغلي نفسك بما ينفعك من القرآن والذكر نحن نشغل بكلام السعودية لي ما هكذا لا يعني الناس يتكلموا يا أخي أنت ليس هذا شغل صحيح هذا شيء غريب شغلوا أنفسهم بما يضرهم ولا ينفعون وهم لقد علموا أن هذا ليس من شأنهن أنت الآن ليس من شأنك لماذا هم يبنون هكذا لماذا ما فعلوا هكذا لماذا يعني أشياء دارية الناس عجيبين يشغلون أنفسهم بما يضرهم ولا ينفع هذا ليس الشيء أنا أنت ما جيت لكي صحيح ولا لا أنت جيت لتعود ربك تؤدي تؤدي هذه الطاعة في أسبوعين أو أكثر أو أقل أنت من أسبوعين تمشي أو أكثر أسبوعين أكثر, أكثر. ثلاث و... أسابيع فيعني قصدي حاول هذه فرصة وأنت الآن خاصة هذا أنت مفرغ يسافر بعد مكة والمدينة يسافر إلى اليمن آه ما شاء الله يسافر لا. إلى اليمن نعم خمسة, خمسة أيام, خمسة أيام. خمسة أنا أعطي رقم أخ نبيل في اليمن صديق صاحبنا كان يسكن هنا تذكر لا. لا. لا. هذا أخونا جيد زروه في اليمن لا. أعطي رقم لا. موجود هنا نبيل نعم لا. أداره أداره ما جوده أنا استقر لي له ولد هناك عطير رقم هذا في أخ اسمه نبيل هو هناك هو دكتور في الإنجليزي جيد هو ينفع وكمان هو من إخواني نادي في صنعاء أي في صنعاء حول ص هو دكتور في جامعة صنعاء هو, هو درس هنا من يو أي هذا أدب إنجليزي أيش. أدب إنجليزي <تكلم> <تكلم> قلت أدب ناس اسمه نبيل هو نبيل البوكيلي البوكيلي هذا أخ يتصل به جيد هو يعني. سلم عليه يفرح بك إذا أنت جيت من ماليزيا وسكن هنا سبع سنوات درسه ماستر بأش ديوة ما شغل أخذ من إخواننا أنت متى تمشي سافر تسعة تسعة هاد جيد فتشغل نفسك هناك يعني إيش استثمار كما أقول أنت مفرغ لا ما عندك عمل ولا زوجة ولا ولاد ولا ولاش تذهب مع زوجتك ولا يعني ليس مثل هنا صحيح مفرغ لا <تصفيق> أما هنا يحتاج تشغل صحيح ولا لا آه. هناك تفرغ نفسك لهذا ما عندك عمل ما عندك أي مسؤولية آه. احرص على يعني وقتك قدر ما تستطيع على الاستثمار طالبه استثمار لا. ايش استثمار بالانجليزي ايش استثمار سي دي انت استثمار يعني حسيت لا لا لا استثمار هذه لغة المعاملات في في البيزنس Ya, tidak, tidak, bagaimana saya katakan bahwa Inggris? Rebih Ya, Rebih Ya, Rebih Lihatlah, saya mengingatlah, ada bahasa Lihatlah, bahasa Lihatlah, bahasa Lihatlah, bahasa Lihatlah, bahasa Lihatlah, bahasa Apa yang ada, tidak ada, dalam penting Maksudnya, waktu yang anda Anda mempercaya, Anda mempercaya lebih banyak Saya mengerti kemahiran Ya, baiklah, dari apa yang kita katakan, Tidaklah, apa صالح مثلا أو ذكر أو حتى علم. مدرسة. زوجتك إذا ماعك من يذهب معك في زوجتك هلا؟ استطالق من زوجته. <متصفيق> <متصفيق> كم واحد أنتم؟ مبنفق مبنفق مبنفق كم نفع؟ كله كم مبنفق الجروب, مبنفق الجروب, مبنفق الجروب مبنفق كم واحد مجموعة؟ ثلاثة وعشرون. يعني هذا جيد للتعليم أيضاً. إذا أنت على كل حال إذا ما تستطيع إليك على أقل زوجة تتعلمها إشياء جيد كثيراً لأنها نقطة جيدة ربط يا أخي إذن هذا هو تحرص هناك على, على ما ينفعك وتستثمر لا تضيع وقتك في الأكل والشرب والتهاب <تجارة> <تصفيق> هنا و هناك سبينيون ف... لا يعني ينبغي هكذا <تصفيق> <تصفيق> و يعني هذا مجمل وطبعا تتفقه جيدا ها تشوفي أبي هنا في هذا الإنجليزي تحت عمره تحت هذا الأحمر الصغير في الوسط ها يشوف هنا في عمره مكتوب اي هذي نعم هذي انجليزي انجليزي انجليزي صحيح انجليزي انجليزي قادر منديليه هذا مالايو ولا انجليزي ايوه منديليه او انا ظننت انجليزي اي شي قادر منديليه في انجليزي اينه في الحاره بس نعم حرام دمج هون الحاره لا اعرفه اعرف الشيخ طبعا لا في انجليزي ما في شو خف ذا مالايو طبعا لا بس انت تعرف لو أصل البلد أتمنى أنا أنا أحيان أقول لبعض أخوبي من هذا البلد أنت تعلم ما ينتبه أنا... على كل حال خلاص خذ هذه هذه فالقصد هكذا من هنا أنت تتقن يعني أنت تتعلم فعلا لأن عمر عمله بسيطة. العمرة فقط هي النية والأحرام صارف تأخي ثم الطواف ثم السعي ثم الحلف بس ده وأنت تستطيع أن تحرم تلبس يعني فقط ممكن تلبس من البيت ممكن أو في المطار ممكن اللباس أينه لباس إحرام فقط أما النية آه. تنزل بحرين آه تزوج بحرين خلاص ما في مشكلة تستطيع يعني لباس فقط عمل نية نية الدخول في النسك هذا عند الميقات عندما يخبروك إنه الآن سنمر فوق الملقاة إيه نعم تذهب الطائرة طبعاً لأن فوقه ما, ما خفوا تكرار عمرة في في سنة لا أما أما ما يفعله العامة يخرجون من مكة إلى أدنى الحل يعني أقرب خارج الأرض الحرام يسموه مسجد عائشة لأن ليدخل محرم لي معتمرا فهذا ليس صحيح يا أخي فأنت الآن مثلا تذهب أولا تذهبون مدينة أو مكة مكة. أولا مكة تذهبون لعمرة أولا ثم تجلس في مكة أسبوع مثلا ثم تذهب إلى المدينة مثلاً. لكن لو ذهبت للمدينة ورجعت إلى مكة ممكن عمرة ثانية أو تذهب تزور أحد في الطائف مثلا أصحابكم مثلاً يعني. هذا نعم ليس قصدك أنت إيش أن تخرج لتدخل كما يفعل العامة يقول أنا هو مثلاً يقول أنا عشر عمرات ما شاء الله السابقون السابقون أنا جلست هناك عشرين يوم وقمت بـ عشر عمرات أي نعم هذا ليس, ليس مشروعاً ليس من هذه السلب أن تخرج لتدخل معتمرة إلى أدنى الحل و أدنى أنهم يقول سبع عمر تساوي حج باحج هذا لي هذا حساب العوان <تصفيق> ليس حساب هذا <أهل> الاقتصاد <تصفيق> عرف يا أخي يعني هذا هذا ال وأنا أيضا أنا أنصحكم هذه أشياء خاصة يعني أنكم أنتم إذا جئتم مكة إذا كنتم متعبين لا تعتمرون تفهم إذا وصلتم متعبون أو متعبين لا تعتمر مباشرة استريح هذا أنا جربته كثيرا هذا الحمد لله أنا أرى خطأ أو يعني ليس خطأ لكن لا أنت إذا تعتمر وأنت تعبان متعب لا تستمتع خاصة إذا عندك الزوجة وأطفال يعني نبود أنت معك زوجتك ليش توحدة لابد أنت تهتم بها أنا أي تعرف صحيح ولا لا إذا معك عدت أطفال معكم أطفال معكم. ها شوف، أو التحمل وكذا أنا أنصحكم أنا أرى كذا أقول إذا وصلتم مثلاً للفندق استريحاً تأكل، تنام، ترتاح تمام، ثم بعد أن ترتاح تذهب وتعتمر لأنك ستعتمر تستمتع يعني ليس العمراء شوف بعض الناس يأتوا مثلاً من مليلية شوف كم مسافه بعيده لا. ثم هو يعتمر بطريقه لا يجد طعم هكذا بسرعه وتعبان مسكين كل انطلق وتعب صحيح ام لا اذا تعتمر بطريقه كيف متعة؟ حبده هكذا. طبعا هذا لا يكون إلا إذا كنت مرتاحا. لأن العمر فيها شيء من التعب خاصة في السعي فيه. عند تذهب مستريحة تعتمل <تصفيق> وتأدي هذا هذا وأنت مستريح مطمئن. عرفت يا أخي. ولا تستعجل يعني بعضهم يأتي متعب خاصة اللي يأتوا من بعيد. يعني هذه انا انصحها كذا يعني لكن المشكلة الان اذا هم قالوا لا كلنا نمشي مدري ايه الناس هذه مشكلة ايه ممكن هذا يتكلم مع الاستاذ يعني ربما هو يعرف هذا عنده خبرة في أحد عنده سؤال سؤالان سؤالان كم هذه الرحلة كم يسمونه ال... الباكيج هذا ولا؟ شيء ليس كثير أربعة كله أه... إلى اليمن أيضاً ولا؟ لا فقط إلى <تصفيق> Makkah atau Madinah? Yaman. Ah, zai. Lagi yang jadi, empat ratus lima puluh, lagi jadi. Kalibun, Kalibun. Surah Muratib, Surah Muratib. Surah Hamadi, Surah Hamadi. Surah Hamadi. Woi jadi, wakti. Wow, khami yang di أقلش خمس خمس والله جيد ليس هذا عديت والامرأة أول مرة يعني مرض الأولى في رمضان لا غالي برمضان غالي. هذا موسم سليم لنا <تصفيق> رمضان يصل إلى فوق خمس عشر ألف لأن أصلاً أيضا أسعار ترتفع تذاكر السفر وهناك مم. معروف الفنادق كل شيء مم. أعلى من ك.إ.إ.سي.سي. أسمع أنا جماعة كده تيجي. ما لهم لا إليه يا أخي. متى نذهب؟ بعد العمر يا شيخ. بعد. شاء الله قل أعطيني رقمك. ممكن نأتيك فجأة حتى. قل رقم مسجل وياك. zero one two two eight zero two أيوة أعطينا هذا حق الكي إل سي سي. بترونات, بترونات لبعض الناس. يا <تصفيق> عمره <تصفيق> نمت مع أحد الفضلان. أوه ما شاء الله. في ورقة في المدينة. ايه <تصفيق> جميل نعم. هذه أيام فضلان. جميل. انا زرتهم مرارا هنا ساكن. اكتب ازلان يا ابني اكتب ازلان جنبها بتروناس حتى نعرف كان <تصفيق> في ازلان اخر ازلان <تصفيق> ايضا لا, لا ازلان آخر. <تصفيق> ازلان كبير <تصفيق> <تصفيق> ايضا لا, لا انا سجلت ابو خديجه لك ازلان <تصفيق> كتبت ازلان بتروناس شكرا انصح بمن يعلم الناس بذكر اختلاف اختلافات صدق في ممكن في مسألة فتحية فيسكر يعني المعلم يذكر اختلافات في فتحية هذا هذا يا اخي كريم هذا راجع الى من تعلمه مستوياتهم <تصفيق> حسب مستوياتهم فإذا كانوا عاما تقريبا ما, ما يحتاج أنتم تعصي الراجح مع الدليل كذا كذا قال الله كذا كذا كذا قال رسول الله يكفيها ما يحتاج ما يدركون هذا الأمر ما. ما في زائدة هذا أوله أما الاختلاف وهذا يكون الناس طلاب علم ولو في البداية ممكن. يعني نفرق بين طلاب العلم وبين العامة إلا إذا هم العامة يعرفون الخلاف في هذا وبين لهم الراجح ولماذا؟ ممكن يعني يصبح حسب الحاجة وليس أصل أما ذكر خلافات وكذا هذا لا يحسينوا العامة وليس مطلوب منهم فحسب الذين امامك هم ايشي اذا كانوا من عامة الناس ما الدرس كذا والدليل ويوجد كتاب جميل في هذا حقيقة انا انصحكم ان تدرسوه لانه كله الراجح والدليل وكله ممتاز يعني انا درست منه في الامارات اسمه ممكن تأتي به اسمه ال الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز عبدالعظم بدوي مجيد هذا ممتاز فيه كل شيء هذا هو شيء هو الدليل وهو أخذ كثير من الشيخ ناصر بل الجنائز وصفة الصلاة كلهم من الشيخ ناصر والتصحيحات هذا جيد ورده كتاب مم. كتاب مم. في دولة هذا كتاب جيد هذا للعام جيد الخلافي نسبا انت قول الشيخ عبد العظيم بدوي دعت من هذا وهو كتاب حقيقة جيد لأنه الراجع هو الدليل، وأدليل فقط هذا أنا أرى أنا درسته للنساء في الإمارات وهم شبه عام وممتاز، يعني هذا العام جيد مستوى العام. رأيك في <تصفيق> كتاب اسمه الباب في كتاب بس مثل هذا هذا أحسن هناك واحد مصري يولا. عندك موجود؟ PDF <تصفيق> خلص أعطي لي أرى ما رأيك سمعت عنه أنا هذا الكتاب مصور في PDF خلاص أعطينا أرسله لي أرسله طيب. ونحمله يعني أنت عندك إيميليا، أيوة أبو خديجة هو ماضي على الحضور جزا الله خير في ال في ال on line، <تصفيق> <تصفيق> عندنا في الاثنين والثلاثة فهو من يقولون هو أساسيًا هو, هو أبو الجسر، في بعض أخوة جاءوا قليل ثم ما رأيناه. صدق إن شاء الله الصوت واضح أي شيء. أنا في أنا لا لا شيء. واضح. الحمد لله. حتى ممكن أنتم لو عندكم مجموعة اثنين ثلاثة تسمعوا وتترجم لأن هذا مناسب لا يشبوش هذا صحيح.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 بس أنت الآن ينبغي أن هذه فترة تكثرون من رعايته وتبكيه. على أنا أقول حتى تشوف المسلم إذا مرض مرضا يعني معروف أو الأطباء يخلون هذا نهايته أو قريبا. فهذه جيد أنا. رأي. صحيح. حتى يعد يستعد لخلال الله. حقيقة والله جيد. لأنه يعرف أن أيامه عدودات، فيعد عدة يتو يموت يخترب أكثر من الله، يعني زي يموت يعني عاجلاً أم آجلاً، صحيح؟ أما اللي فجأة ما يدري، ربما يكون في غفلة، صحيح ولا لا يكون في غفلة كذا، يعني هذه فرصة يعني جيدة. لعله إن شاء الله ما يخرج من الدنيا إلوه قد غسل فيلقى ربه يعني طاهرة إن شاء الله من الدنيا وال... لأن أيضا هذه فترة العبد يقبل على الله بإخلاص وصدق وهذا ينبغي نحن نعينه هذا ليس يعني بعض الناس يقولون لا يا أخي لا تذكره ليش صحيح يشغلوا بالدنيا وكذا قال حتى ينسى يشي سي نوت سيموت لا أنا وبعد ذلك باقي إن أنا إذا عندك فرصة هذا والله جيد يعني من نسبة إليك خير تعد العدة تعد نعم بسم الله أن يرحمه شيخ الله بهذه الخصوص يعني التوبة يعني يعني متى كنت أو لها يعني أثرها لها في عيو. يعني عادة يعني المعروف يعني إن شاء الله إنه حتى يش يقولون نفسيا أو إن المريض هو يغلب عليه هنا جانب الخوف وبالتالي هو يقبل أكثر. أو إذا كان الإنسان خائف تجده إيش يصير يعني عنده إخلاص أقوع حتى المشركين الله سبحانه أخبرنا تعرفون وإذا ركبوا في الفل دعوا الله مخلصين له الكيب هم في الخوف دعوا الله الله أخبرنا هو أدرى به فلما نجعهم البر إلى هم مشركون لكن المهم ليس كذلك؟ لذلك المريض تعرف يعني له أحكام تخص شريعته من كمالها وجمالها عاودة لا رفض <تصفيق> تعرف هو يقبل يعني هو هنا التو بارجها لأنه في صدق في خلاص في إقبال في قطع قطع يعني هو شيء للأمل في الدنيا خاصة إذا كان مرض مثلاً يسمونه مزمن أو السرطان وهذه الأمرأة تعرفت التي قال هذا نعم فيعني في هذا لا يكون التوبة يعني آه. تكون صادقة ويكون يكون يعني بالعلى الله قرب أكثر وأنس بالله يجو إليه هذا ليمنع يرجع إليه حتى في الشفاء ما في بأس يعني هذا المؤمن يعني هذا وقت أنا أيضاً السن له أثر صحيح واليدك كم عمره؟ 77. ما شاء الله. ما شاء الله. خلاص تجاوز السبعين. نعم. يعني حتى لو ليس مريض بالسرطان صحيح ولا <تصفيق> لا تجاوزه؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعمارهم تبين الستين السبعين ومن تجاوز السبعين قليل. هذه أيضا فرصة يعني عرفت يا أخي؟ نعم. هذا العلم جمعه سيئا. لا شك. ما هو لجمع الصبر والاحتساب. يعني يعنيبغي يذكر بهذا انه الان حتى المؤمن هذه من احكام المريض يعني انه هذا كما قلت من احكام هذا الدين وجماله انك انت توت مرض تكسب صحيح ولا بل بالاحيانا والله هذا المرض يكون اني منحة من الله لك. هذا من رحمة الله بك انه امرضك لانه يريد ان يعفو عنك يريد ان يمنحك يعني هكذا يريد ان يعطيك يريد أن يقربك وبعضهم ما ينفر معه إلا هذه الطريقة صحيح لا فهذا إذن خير لك هذا هو أمر المهمة كل خير بعض الناس بالصحة ما يقترب يكون هذا ضرر عليه أو وبال عليه ومن رحمة الله بك أنه يمرض يبتليك يعني لي منحك ليقربك هذا يعني من بيده الأمر يتصرف مع عبد من عباده يحب لك الخير المسلم من هذه الجهة يعني العكس المؤمن يعني يفرح لذلك كانوا يفرحون السلب بالابتلاءات نعم لأنه فيه رفع غسل للذنوب تكفير الخطايا ورفع للدرجات أرى في أخي هذا أقل شيء هذا قد شيخ يعني هو واحد الأول أنه يتوب في وقت مطلقًا لا ليس معنى هذا لكن في هذه الحالة يصبح العبد يعني أدعى معروفه وهذا شيء مراعاة شرعًا أيضًا إذا لك شوف مثلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خالد ثلاثة لا ترد دعوته المسافر لماذا شوف له حالة مثلا يعني كانوا غريب وكذا تعرف بعيد قطعة من العذاب السفر وهكذا فهذا شيء لذلك المريض له احكامه ومن ألف احكام المريض له احكامه له آداب وله يعني أشياء فجاءت على في, في, في فضل الصبر عليه وكيف يعني هذا شيء يعني طيب عفوا شيخ ما تلف ما هو طيب يعني العلم يعني هذا الله ان شاء الله سلام عفوا شيخ أي كنون تقول وليس التوبة على الذين يعني هذا حضر الموت هذا <تصفيق> يعني تبت الآن طيب هذا يعني في في لحظة الموت يعني أي طبعا لا هذا عندما لا تقبل التوبة لا بد أن يفهم هذا مع أدلة أخرى حضر أحد الموت يعني إيش بلغت غر كما يقولون <تصفيق> النبي سعى قال ان تقبل التوبة ما لم يغرغر دون الغرغرة مقبولة لكن هنا معنى اذا هنا يكون حضر الموت ايش يعني الغرغرة خلاص الان هو عاين لانه هنا يأتي لانه ما لا تقبل توبته لانه عاين الموت خلاص كما حصل لفرعون هذا الجمع فعاين الموت الان اه الان صيت عرف الآن وهكذا نفس الشيء أما قبل الغر باب التوبة مفتوح الله يحب التوبة حب التوابين يفرح بتوبة عبده فهذا أيضا نفرح الله يعني هيا وهذا المرض في سلطان في بطل هذا داخل في المدعو شهيد مبتون لا السواقان ليس مبتون أيضا ليس، لقنا نتطلع في في بلد الذي أعرف ماذي ماذي، أنا ما أريد لكن الذي هذا أفهم منه، هذا من علماءهم، أوكي أنا ما أنا ما أزعم يعني ما عندي، لكن هم يدخلون كل مرض في البطن، في المبطون، نحن نريد نوسع رحمة الله ما عندنا نحبه يعني، ما عندنا مشكلة لكن ما إذا أدر الآن بدت في هذا. المبطون يعني اللي يصيبهم ذكروا اكثر شيء مثل الكليرا الاسهال تيصيبوا اسهال طاعون الكوليرا منه الكوليرا من بلسة عربية فهذا يصيبه اسهال في المبطون عارف اسهال في امراض اخرى يعني ذكروا الطباء انه هذه تشبه هكذا لكن ما ادري اسأل العلماء ممكن يعني ما ادري نحتاج ناسأل جهدها تبيّن سألوا العلماء. وعنده سرطان في المعدة. كانت أختي توفيت توفيت مرت سرطان في بطن. ها في بطن في الحياة ما كانت حامل. لا ليس. من متى توفيت؟ قبل سنتين. شو عمرها؟ كم عمرها؟ 40 إيه ما شاء الله شيخ والالبتوان يعني يعني المرض اللي يسبب الألم ألم ال البطن ما أنا ما أجزم على كل حال سرطان في ألم يعني في طبعا سرطان ألمه جديد كيف جديد؟ <تصفيق> شديد <مع ما> <تصفيق> الال السرطان ألم وشدين أشيء لذلك يعطوه مسكنات معروف. شو أعرف؟ يعني لم يكون في عضو معين يا ويلا العمصاردي الله يشيك الشلل ولا وهذا يشبه يعني كان عنده سكر هو؟ إيوه كان أصابه من هذا؟ إيه كاردينال. إيه. كم؟ لكن حالته كانت أو... متقدمة. ممكن. فهي هو الله رحمه لا هو رجل كبير أو التوفر هو التوفر سبيع سنة وقضي حالة السكة متقدمة مع السن وما في هو ما ملتزم يعني شائب شائب شائب شائب يعني من الحلويات <تصفيق> لحد ما وصل مرحلة الشيخ كان يعني يعني يعني, يعني رجل الله رحمه كان يدلم كثير يعني بس أقول يعني هو يعني هذا لما يكون في داخل الجسم أو في عضو معين يعني للجسم في داخل معيدة أو شيء يعني السلل ما, ما, ما أدري يعني ما أدزب ما عندي يعني يعني ما أدري هل هذا ولا كما قلت لك يعني نحن نريد نوسع هذا جيد <تصفيق> لكن يحتاج يعني يعني هل هو المقصود المبطون ألم البطن كما تقول أو أنه مرض معين يعني يحتمل لأنهم ليس يطلقون المبطول على إيش هذا هو هل كل ألم في البطن يقول عنه مبطون؟ ما أظن أنا حسب ما قرأت وأعلم ما يكون كذلك إنه يوجد أنواع معينة يعني يقول عنه مبطون. الله عزيز مرحبا كان مراد ما بات هنا اليوم؟ والله شكرا لهم بشكلها لذلك مجلو ظن؟ مجلو ظن؟ تهول مجلو ظن المصحب في المجتش في المياه خير شو؟ هذا كان من زمان مكسور فخاري له قطعة فواقع ما دي شون هاي القطعة صرح دي سويها شوية ورمت هاي الشيك طوان مين؟ صار التهاب معنا؟ التهاب؟ وإذا بالارتهاب أخذت وجه كله هاي المنطقة القدري هوا؟ عملت أتدت بسبب شنو زوالة سوالة عملية